وَقَْ يَضْنَا لَهُم قُرنَا أَفَزَََّنُ لَهُم مَا بَيْنَ أَديهِم وَمَا خَلْفَهُم وَحَّى لَْهِ مُقَوول وَحَقَّ لَْهِمُ الْقَولُ فِي أُمَ مِنْ قَِخَلَتْ مِنْ قَبِلِهِم مِنَجِِّ وَالْإِنس إِهُم كَوا وقال الذين كفروا لَا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم كَفَرُوا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا أسوأ الذي كَانُوا أسوأ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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عَلَيْهِمُ الملائق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 وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَشَْهِي أَمْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَدَّعُون نُذُلَم مِنْ غَفُورِ الرَّحيِيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًَا مِمَنْ دَعَائِلَ اللَّهِ وَعمِلَ صَالِحَ وَقَالَ إِنِي مِنَ المُسْلِمِين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 لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ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 117. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 118. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي 117. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 118. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما 119. أولئك ينادون من مكان بعيد 110. ولقد آتينا موسى